بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء القون إليهم بالموادة وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وبطغاء مرضاتي تشرن إليهم بالموادة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتهم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 وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ وَأَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا أَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ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 فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ما أنفقوا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 يُبايعنك على ان لا نشركنا بالله شيئا يبايعنك على ان لا نشركنا بالله شيئا ولا يشرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يقتلنا اولادهم ولا ياتون ببهتان يفترنه بين ايديهم وارجلهم ولا يعصونك في معروف ولا يعصونك في معروف ثبائعهم واستغفر لهم الله ان الله هو الغفور يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد ياسوا من الاخره كما ياس الكفار من اصحاب القبور